ايها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القادعي رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن الفصل الذي تناول فيه المؤلف رحمه الله تعالى معجزة الإسراء والمعراج من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه أي من خلال ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية او عن هذه المعجزة أو عن هذه المكرمة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعجزة الإسراء والمعراج في الحقيقة يعني ليست معجزة واحدة ولكنها معجزتان معجزة الإسراء ومعجزة المعراج وفي كل واحدة منهما معجزات يعني كل واحدة من هذه هاتين المعجزتين يعني سنقف على معجزات أخرى سنقف على آيات أخرى وعلى دلائل أخرى تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى إكرام الله عز وجل له وهذه المعجزة وهذه الحادثة حادثة الإسراء والمعراج معجزة والمعراج جاءت في وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف ويت في مكة ودع الناس إلى دين الله عز وجل فآبوا عليه صلى الله عليه وعلى أهله وسلم وعاندوه بل طاردوه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فعاملته الطائف بمثل ما عاملته قريش أي من سوء المعاملة حيث طرد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كما طرد من مكة وبقي بين القريتين اي بين مكه والطائف يجار الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل ان يؤويه اليه إلى من تكلني الى عدو يتجهمني او الى قريب ملكسه امري اللهم اني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك اللهم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك في دعاء الطائف المشهور هذا واحد الدعاء مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والطائف يقول العلماء الاستجابة لهذه الدعاء كانت متعددة ومتنوعة استجاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبدأ اسلام الأنصار فإسلام الأنصار من الاستجابة لهذا الدعاء فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء يتجهمونك وهؤلاء يطارد يطاردونك فإن الله سبحانه وتعالى قد هيئ لك قلوبا تقبل هذا الدين هيألك أناساً تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أوتوا ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصاً الاستجابة الثانية لدعاء الطائف هي الإيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم راجعاً من الطائف وبدأ يصلي في مكان يسمى نخلة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا بالجن تستمع إليه فإذا بالجن تجيب لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول الجن لا بأي شيء يا رب نكذب. يعني لا يكذبون بشيء من آلاء الله عز وجل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وصوتهم وجاءوا إليه وأعلنوا إسلامهم وعادوا إلى قومهم وقالوا لهم إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا بمعنى فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اذا كانت قريش لا تريد هذا النور ولا تريد هذا الخير فان الله سبحانه وتعالى قد سخر لها مخلوقات اخرى التي هي الجن الاستجابه الثالثه لدعاء الطائف هو ان الله سبحانه وتعالى رطب قلب المطعم بن عدي يعني أحد كبار قريش وصناديق قريش ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره بعد أن جمعت قريش على مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم رطب الله عز وجل قال هذا الرجل فقابل بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم وجواره فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره طبعا بشروط دخل في جواره ولكن على أن لا يؤذيهم كما يقولون وهل القرآن إذاية وهل الدعوة إذاية هي هداية وليست إذاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في جوار المطعم ابن عادي وهذا طبعا يدخل في إطار ما تقفضه الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بالإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن تأخذ هذا الدرس لأنه لا يمكن دائما أن يكون الإنسان في استعلاء ولا أن يكون دائما قويا ولكنه يتكيف مع الظروف كيفما تحولت وتغيرت فدخل في جوار المطعم بن عدي فخرج هذا الرجل وطاف سبعا مع ابنائه وتقلد سلاحه وقال لقريش قد أجرت محمدا من آذاه فقد آذاني إذن كم من إجابات هذه؟ يعني إجابات ولكن أعظم هذه الإجابات شأنا هو الإسراء والمعراج إلى من تكلني لا أكلك إلا أحد ولكن ويك الي فاوىاه الله سبحانه وتعالى اليه واسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعرج به من المسجد الاقصى الى ما فوقه سبع سماوات فاوحى اليه ما اوحى من فوق سبع سماوات ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الليله اقوى ما يكون النبسلسة من رجعه أقوى ما يكون ما معنى رجع أقوى ما يكون لأنه تلقى تأييدا من قبل رب العالمين تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الدعم من الله سبحانه وتعالى والتقوية من الله سبحانه وتعالى والتزكية من الله سبحانه وتعالى تزكية لوالد في سورة النجم ماذا الله صاحبكم؟ وما غاوى وما ينطق عن الهوى ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغأت التزكيات لقلبه وفؤاده ومنهجه وبصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاسراء والمعراج أراد أن يخبر قريشا بهذا الحدث مع أنه دخل في جوار المطعم بن عدي مع أن المطعم بن عدي اشترط عليه أن لا يخبرهم بشيء من, من أموره يعني يبقى في بيته أو يبقى في شؤونه ولا يؤذيهم كما يزعمون فابى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخبرهم بهذه المنحة فقالت له أمهاني يا رسول الله إنهم سيكذبونك وأخذت بردائه لا تريد أن تدعه يخرج لأنها تعرف كيف سيكون رد المشركين رد قريش فضرب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه من يدها فأطلقته وخرج وقال والله لا أخبر فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالإسراء أخبرهم في بداية الأمر بالإسراء لكي يخبر فيما بعد بالمعراج لأن هذا يقتضي التدرج ويقتضي كذلك أن يخبرهم بما يقبل التحدي بما يمكن أن يتحدى أو أن يتحدى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم بأنه كان في بيت المقدس في نفس الليله ورجع إلى بيته يعني فبين ضاحك وبين مصفق وبين مستهزئ وبين يعني تفرق على هذه الأدوار الاستهزائية وعلى هذه الأدوار السخريه تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تهابس على ما يقول ويؤكد لهم صلى الله عليه وسلم أنه كان في, في بيت المقدس فقالوا إذا كان هذا يزعم أنه كان في بيت المقدس تعالوا لندفع عنه أصحابه يعني تعالوا لنفرق الجماعة التي كانت حوله بتشككهم في أمره بالدعاء أنه كان في بيت المقدس في نفس الليلة فبدأوا بأكبرهم شانا وأعظمهم شانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر قالوا تعالى يا ابا بكر لترى ما يقول صاحبك انه يزعم انه ذهب الى بيت المقدس ورجع في ليلته فقال لهم ابو بكر او قد قال ذلك قالوا نعم فقال لهم ابو بكر ان كان قد, قد قال ذلك فقد صدق يعني يتثبت في صحه نسبه الخبر إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر شيء واحد فقط يتأكد منه هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا أما إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقشه أبو بكر فقال كيف تصدقه ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا فقال أصدقه فيما هو ابعد من ذلك أصدقه في خبر السماء أي أصدقه في الوحي يقول لي قال الله عز وجل فأقول له صدقت يا رسول الله فلا أصدقه في أمر بسيط بالنسبة لابي بكر مسألة الإسراء والمعراج بسيطة لأن أن يخبرك الإنسان عن الله وأن يقول لك قال الله لي فأقول لكم هذا اختار لأنها تحمل الأمر والنهي تحمل الدعوة تحمل الشريعة أما أن يخبرك بأنه كان أو, أو, أو لا يكون أو لم يكن فأصدق أو لا تصدق قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قل ولكن أن يصدقك في خبر السماء أن يصدقك في الوحي هذا أخطر بالنسبة لأبو بكر يعني انظروا كيف كان أبو بكر يفكر كيف كان أبو بكر ينظر إلى إلى الأمور ينظر إلى الوحي على أنه الأساس وعلى أنه الذي ينبغي أن أن يعتنى به والأمور الأخرى هي مساندة ومقوية ومؤيدة تلك الآيات وتلك المعجزات التي تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي بكر أمر مفروغ منه لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث معجزة في مكان لم يحضر فيه أبو بكر يدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فيقول آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر يدخله هو في فيه أنه سيصدق إذا علم بهذه القصة أو بهذه القضية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وابو بكر وعمر بمعنى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه مؤمن بذلك ولا يناقشه وأبو بكر في غيبة من من هذه القضيه او من هذه من مثل هذه الحوادث فتحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا صف لنا صف الانواع هناك يذكر اصحاب السير واحد الجمله كيقولوا كي مثلا ورث الدم ان يرث ولكن هذا غير صحيح يعني لم نقي فيما اطلعنا عليه في كتب السيرة على واحد أو على واحد مسمّن أنه ارتدى من الأهل الإيمان من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المشككين والمرتابين والمشركين رغم كانوا على منهجهم وعلى ديدنهم ازداد حيرة من من أمرهم ولكن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقل كتب السيرة أن أحدا ارتدى بسبب الاسراء والمعراج وان كانوا ينقلون وارتد من يرتد أو يرتد ضعاف الايمان أو يرتد يعني يعبرون بمثل هذه بمثل هذه التعابير أو العبارات فقالوا إن كنت في في بيت المقدس فصفه لنا هنا ياتي التحدي انه لو اخبرهم بخبر السماء أنه كان في الاسراء والمعراج ما يستطيعون ان يقولوا ان كنت في سدره المنتهى فصفه فصفه لنا ولكن كنت في بيت المقدس فصفه لنا لان من بين هؤلاء الحاضرين من كان هناك ومن بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هناك بمعنى هناك شهود من الموالين وشهود من المخالفين شهود من الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم وفي طريعتهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه حيث كان في بيت المقدس وهناك المشركون الذين كانوا في بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع انه لم يصل الى بيت المقدس في تجاراته التي كانت كانت له صلى الله عليه وسلم يعني حد سفر النبي صلى الله عليه وسلم مدينه البصراء مدينه في الشام تسمى مدينه البصراء وهي على مسافه من بيت المقدس بمعنى انهم عارفين اسفار النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يكن في الأحوال العادية التي أحوال التجارة لم يكن في أحوال العادية في بيت المقدس وادعى أنه كان في, في بيت المقدس في, هذا في هذه الحالة التي أمر خارق للعادة إذا فصيفه لنا ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس لكي يعد أبوابه وشرفاته وزواياه وإلى آخره ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه هذه هذه المهمه يعني لم تكن ذات شان بالنسبه له صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما اسري به ليكون هناك اماما للانبياء والمرسلين اسرى الله عز وجل به لكي يربط بين الحرم المكي وبين هذه الارض المباركه التي بارك الله عز وجل حولها ولكي يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه القبله القبله الاولى وبين القبله التانية ولكي يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين دعوت إسماعيل ودعوة إسحاق عليه الصلاة والسلام ودعوه ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكي يعلن للناس أنه أبوع إلى الأحمر والأسود وع إلى الناس جميعا باعتباره إماما للأنبياء والمرسلين أي جمع الله عز وجل له الأنبياء والمرسلين فصلى بهم في بيت المقدس إذا ما هذه هذه مشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود الأبواب و الحيطان في بيت المقدس ولكن مع ذلك كله جل الله له بيت المقدس فكان ينظر إليه رأي العين ينظر إليه أمام الناس والناس لا يرون شيئا فيقول لهم كان الباب الفلاني في المكان كذا وكان الزاوية الفلانية في كذا فيصف النبي صلى الله عليه وسلم فاحتار المشركون يعني ازدادت حيرتهم وأبو بكر لا يزيد على قوله صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله كلما قال وصفا قال صدقت يا رسول الله كلما قال وصفا صدقت يا رسول الله فسقط في أيديهم لماذا؟ لأن الوصف هو هذا وهم يعرفونه ولا يستطيعون أن يكذبوه لأن هذا أمر بين واضح وله شهود فاراد فأرد بعضهم أن يلتقط زمام المبادرة وأن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأن يعني يمعنا في في التكذيب فقال له كانت لنا قافلة في الشام أين مرت بها أين وجدتها وأين وأين سرقتها وهذه أيضا لا تزغل في مهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسير النبي صلى الله عليه وسلم سيرا عاديا لكي يراها في الطريق ذهابا أو إيابا انما النبي صلى الله عليه وسلم راكب البراق كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في التفاصيل ركب البراق يدعو حافره كما يقول علماء السيرة عند منتهى بصره يعني أين يرى بهد بهد من كان يمشي بهذا النوع من السرعة هل سيرى القافلة في الأرض أو إن باتت أو إن راحت أو إن كانت ولكن مع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تركتها في المكان الفلاني وستقدم في اليوم الفلاني وسيقدمها أي سيكون في مقدماتها جمالون أورق عليه غرارتان إذن النبي صلى الله عليه وسلم كمل ليهما غيرتين نهار فولان وفي الوقت فولان في النهار ويكون في المقدمة دي لها واحد الجمل من الصفة دياله كذا وكذا أورق وعليه غرارتان وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لحليهم الكرة وينتظرون كما يقال وينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصبر فلما جاء ذلك اليوم خرجت قريش كلها لعالي الجبال ينتظرون طريق الشام هل ستطلع منه تلك القافلة أم لا؟ يعني يبحثون عن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالقافلة قد جاءت وإذا بجمل أورق في مقدمة وعاله غرارة فسقط في أيديهم مرة أخرى فما زادهم ذلك إلا عناداً والعياذ بالله كما قال الله تعالى وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌّ يعني كلما جاءت آية إلا وزادوا بها والعياذ بالله بعدا وكلما جاءت الآية بالنسبة لأهل الإيمان إلا وزادوا, وزادوا بها قربا أهل الإيمان يزدادون قربا من من الإيمان وقربا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكفر والعياذ بالله لا تزيدهم هذه الآيات إلا نفورا والعياذ بالله نعم إذن كلامنا سيكون في تفاصيل هذه الحادثة حادثة الاسراء والمعراج وتفضيل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها وما أكرمه في فيها من المناجات والرؤية وامامه الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى كما يقول قد عياد رحمه الله مقتبسا كلامه من القرآن, من القرآن الكريم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم يقول ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء يعني هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن لأحد من الأنبياء السابقين والرسول عليهم الصلاة والسلام فهي شيء إن فرد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طوت عليه من درجات الرفعة من طوت عليه هذه هذه القصة حصة الإسراء والمعراج من درجات الرفعة أي رفعة منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار نبه عليه الكتاب العزيز استعمل القاضي عياد رحمه الله تعالى نبه لأن القرآن الكريم لم يفصل في القضيتين في قضية الإسراء والمعراج ولكن أشار إليها ونبه إلى أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى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 المناسبة للحدث من هذه الألفاظ سبحان تنزيه الله عز وجل وتقديسه سبحانه وتعالى عما لا يليق به ووصفه بكل ما هو أهل له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لأنك عندما ترى شيئا عجبا ماذا تفعل؟ تسبح الله تقول سبحان الله عندما ترى شيئا غريبا خارجا عن العادة تقول سبحان الله فكذلك هذه الصوره افتتحت بسبحان الله الذي أسرى بعبده ليلا واختتمت بالتكبير يقول علماء سورة الإسراء وسورة الكهف مفتتحتان ومختتمتان بالكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فافتتحت سورة الإسرابي سبحان الله واختتمت بالله أكبر وافتتحت سورة الكهف بالحمد لله واختتمت بمضموني لا إله إلا الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ختمت بالتوحيد افتتحت بالحمد واختتمت بالتوحيد وافتتحت الأولى بالتصبيح واختتمت بالتكبير فهما سورة ثانية عظيمة ثانية من سوري القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده العبد هنا يقول العلماء العبد هو الجسد والروح لو كانت كما يزعم بعض العلماء وبعض المستشرقين وغيرهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك مناما يعني الإسراء والمعراج كانت قصة منامية لو كانت قصة منامية لما كانت فيها غرابه فكثيرا ما يرى الناس في أحلامهم امورا يعني عجيبة وغريبة جدا يرى الإنسان نفسه يطير في الهواء يرى نفسه كان في كذا كان في النار كان في يرى نفسه في أمور يعني خارقة للعاده ومع ذلك لا يستغربها لا يستغربها الناس لأن الأرواح يعني شأنها كما قال الله سبحانه وتعالى شأنها خطير وشأنها عظيم ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني الروح ما عندك ما تقول فيه الروح شيء حاجة شيء سر السر دي الله سبحانه وتعالى نفخه في هذا في هذا الإنسان ولذلك ما زلنا نجهل أنفسنا ما زلنا نجهل هذه النفخة التي نحملها بينجن بين هذه النفخة نفخة السماوية ما نعرف منها شيئا ولكن أن يتحرك الجسد المادة من مكان إلى مكان بطريقة غير عادية هنا تكون واجزه فالعبد هو الجسم والروح صرى بعبده ليلا قل العلماء نكر الليلة لأنه ليل عظيم ليلا يعني ليلا منفردا عن باقي الليالي ليلا ذا شأن عظيم من بين سائر الليلة مختارة ويقول أكثر العلماء إن هذه الليلة في في رجب في شهر في شهر رجب وبعضهم يرجح أن تكون في السابع والعشرين من رجب على كل حال هي ليلة عظيمة جدا لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لهذه الزيارة اختارها يعني يعرج بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إليه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليله واحدة أو ليل واحد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وربما تقول وليوم يمكن أن يذهب الإنسان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بأس الطائرة ويرجع ساعتين لما قناه لشحل ويرجع هذا هل, هل هذا يكذب بالقصة أم يؤيدها ويقويها يؤيدها ويقويها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له هذه الوسائل التي التي نستعملها هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى منزله لم يصل اليها الناس الا بعد مده من الزمان بعد رطح من الزمان بوسائل مختلفه وبجهود مختلفه وبعلوم مختلفه والنبي صلى الله عليه وسلم مكتسب ذلك من علمه ومن تجربته ومن ذكائه ومن شطارته ولكنه نزل ذلك عليه وحيا نزل ذلك عليه وحيا كما قال البصير رحمه الله تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم لأن كثير من اعداء الدين يعني يريدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كواحد من الناس أدرك ما أدرك بالجهود أدرك ما أدرك بالبحوث أدرك ما أدرك بالنظر بالتفكير إلى فيعدونه في من الزعماء الكبار في العالم ولكن وضعه بين هؤلاء الزعماء نقص أو تنقص من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفتوا هذا كتاب واحد كتاب مئة واحد يعني مئة الأوائل في التاريخ وهو جفر قيمة دي له محمد صلى الله عليه وسلم أنا أقول وضعه في هذه المجموآة تنقيص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون مع غندي وأن يكون مع فلان وفلان وفلان, وفلان تنقيص من شأن الرسول صلى الله عليه أكبر من هؤلاء كلهم النبي صلى الله عليه لا يقاس بهؤلاء كلهم لأن هؤلاء زعماء يدركوا زعمتهم بشطارتهم وذكائهم واحتيالاتهم أحيانا ومكرهم أحيانا النبي صلى الله عليه ليس بعيد عن المكر كله وعن الاحتيال وعن وعن وعن وإنما أوح الله عز وجل إليه نزل به الروح والأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني ينبغي ان نفهم هذا حتى لا نغتر أي حتى لا يجرنا الناس لكي نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم من الأوائل ليس من الأوائل في هذه القائمة من الأوائل في القائمة الإلهية والقائمة الإلهية هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في قمتهم هو خاتمته من حيث الزمان وهو أولهم من حيث المكانة والمنزلة وهو الذي تعطى له الشفاعة العظمى يوم القيامة وهو الذي يكون له اللواء المحمود المقام المحمود واللواء المعقد يوم القيامة هنا تكون الأولية نقول نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس اول من تنشق عنه الأرض اول من يدخل الجنة هذه الأولية التي ينبغي أن نجليها للناس وأن نبينها للناس لا الأولية التي يتكلم عنها الغربيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإنما ينتقلون من الأحداث والتغيرات التي وقعت في العالم يعني ينطلقون من الشخص يعني ينطلقون من الحدث أو من, من, من التغير الذي أوقعه شخص ما فيقيسونه بحدثه يقيسونه بذلك بذلك الحدث النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أحدث تغييرا في العالم كله برسالته بسنته بأصحابه بالدعاء إلى الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يحجب شمس الإسلام بالغربال ما يستطيع أحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا لما لما لهذه الملايين أو هذه الملايير من البشر التي كانت على دين الإسلام وما تزال وتزداد ولا؟ ولا تنقص هذه آيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم إذن الأولية نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة لرسول الله وسلم ولا نأخذها من, من تقدير شخص آخر نعم ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام نعرفه هو مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نسجد الأقصى وبيت المقدس الذي بارك الله عز وجل حوله وجعله الله عز وجل أرضا مقدسة ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم وهذه الأرض مقدسة هي ملك للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولمن تبعهم من أهل الإيمان ولمن تبعهم من أهل الإيمان عندما نقول من تبعهم من أهل الإيمان هل يدخلوا في هذا النصارى واليهود؟ لا يدخلون لأن الذين اتبعوا من أهل الإيمان بمعنى آمنوا بالرسل كلهم بدون استثناء لأن من استثناء واحدا من الرسل فليس بمومنين من استثناء واحدا من الكتب فليس بمومنين من ليست آيةً من كتاب الله عز وجل حرفا من القرآن الكريم فليس بمؤمنين ولذلك الله عز وجل يقول فإن امنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا المثل يهون ماذا تعني؟ أن يؤمن بالأمور التي يجب الإيمان بها كلها لا أن يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الآخر أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض أن يؤمن اخبار القيامة ويكفر بالبعض الآخر أن يؤمن بالبعث ولكنه يكفر بالنشور أن يؤمن بالجنة ولكن يكفر بالنار أن يؤمن بالعقاب أو بالحساب ويكفر بالميزان لا بد هذه الأمور التي جاءتنا عن القرآن والسنة أن يؤمن بها كما جاءت يؤمن بالمفصل مفصلاً ويؤمن بالمجمل مجملا. يؤمن بالمو الصالح فيؤمن بالانبياء المذكورون بالانبياء المذكورين في القران الكريم بأسمائهم ابراهيم موسى عيسى هؤلاء رسل الله ويؤمن ببقيتهم اجمالا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك في الانبياء 124 ألف والرسول 313 أو 14 إذن جم غفير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسول جم غفير نؤمن بمن نص عليهم القرآن الكريم بأسمائهم ونؤمن ببقيتهم على أن الله عز وجل أرسلهم لهداية البشرية وكذلك نقول في الكتب وكذلك نقول في في, في البعث والنشور وكذلك نقول في القيامة وأحوالها إلى اخره فإن أمنوا بمثلي أرض بالمزيان لهذه قولوا اننا بذات قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون هل اجمل كان تفصيل وجل الاجمال وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد استدوا اذا امنوا بهؤلاء الرسل كلهم وبهؤلاء الكتب كلهم وبالي وبيوم القيامة وبالبعث والنشور وبالقضاء والقدر فقد استدوا اذا ستناو شيئا ولو كان قليلا لا نقول هذه نسبه واحد من الانبياء شيء بس ما كان لا انخرم الايمان كله الكفر بواحد من الانبياء يخرم الايمان من اساسه الايمان الكفر به إنكار أحد الكتب أو شيء من الكتب السماوية خرم للإيمان كله ولذا لاحظوا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطنا واحد واحد المفتاح أو أعطنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد, واحد الحصانة حتى لا نكفر بما أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام أعطنا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الجملة حتى لا نكذب بما أنزل الله عز وجل على رسوله فيقول إذا قالت لكم اليهود قال الله وقال رسوله قلوا آمنا بما أنزل على موسى وعيسى لماذا؟ لأن اليهود حرفوا كتبهم وحرفوا والنصارى حرفوا كتبهم فكان في هذه الكتب ما هو صحيح وما هو باطل محرف ربما يخبروك أو يخبرونك بالباطل فتصدقه او ربما يخبرونك بالصحيح فتكذبه ماذا تفعل انت امنت بما انزل على موسى تكذب بهذا امنت بما انزل على موسى اامن بما انزل على عيسى يعني الانجيل كاين نحن نؤمن بالانجيل ونؤمن بيه. بالتوراه ولكن هل التوراه هو هذا الذي بين ايديهم او الانجيل هو الذي بين ايديهم نقول نؤمن بما انزل على موسى ونؤمن بما أنزل على عيسى يعني درءا لنا من فتنة الكفر ببعض الكتب أو الكفر ببعض ما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا قل آمنت بما أنزل على موسى آمنت بما أنزل على عيسى وهن لا, تك... لا تكذب حتى لا تكذب ما هو صحيح ولا تصدق حتى لا تصدق ما هو محرف وباطل محرف وباطل نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذه الأرض التي هي بيت المقدس باركها الله سبحانه وتعالى وبارك حولها قال العلماء هذه البركة أين تتجلى فمنهم قال تتجلى في كونها قبلة الأنبياء وبعضهم قال تتجلى في كونها عرض الأنبياء وبعضهم قال تتجلى في كونها ملتقى الحضارات وملتقى الأجناس والأعراق وبعدهم قال تتجلى هذه البركات في خيراتها في زيتونها في غرسها فينا يعني فهي هي خزان الخيرات بالنسبه لهذه لهذه البلاد باركنا حوله لنريه من اياتنا يعني الله سبحانه وتعالى يؤلغ ان من اسباب هذه الرحله الربانيه رحله الاسراء والمعراج ان يري لمحمد صلى الله عليه وسلم من اياته ومن هذه الايات ان يسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومن هذه الايات أن يجد الانبياء هناك ان ينتظرونه ومن هذه الايات هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحلت به من المسجد الحرام الى المسجد الى الاقصى الى اخر ما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبه للاسراء اما بالنسبه للاعراج للمعراج فقد اشار اليه القران الكريم ونبه عليه بقوله سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق العلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين اودنا فأوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني في هذه الآيات نبه القرآن الكريم على قصة المعراج وزكى كما ذكرنا زكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع مناحيه ما ضل صاحبكم ما غوى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضالا ولا غاويا إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا مهديا هداه الله عز وجل وهدا به هداه وجدك ضالا فهدا ولكن ضالا هنا ماشي هو ضل ما ضل صاحبكم ما غوى ينفي عنه الضلال الذي هو البعد عن الله الذي هو الكفر الذي هو الانحراف الذي هو الشرك هذا هو الضلال المنفي هنا أما ووجدك ضالا فهذا الضلال هنا بمعنى أنه كان على غير كتاب وعلى غير دين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين آخر ما كنت تدريب الكتاب والإيمان. ما كنت لا يخرف سورة الروم؟ أو في سورة العنكبوت في وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لرطاب المبطلون هذا هو الضلال الذي أعناه الله سبحانه وتعالى في قوله ووجدك ضالا فهدا فاجاه الوحي كما في بعض الروايات جاءه الوحي وبعضها فاجأه الوحي معنى فاجأه الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا عاديا متخلقا بأخلاق الفطرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ولا يعني يمارس الأمور المنحرفة وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد في غار في غار حرة ففاجأه الوحي وهو في هذا الغار ووجدك ضالا فأهداه ووجدك على غير كتاب فأنزل عليك الكتاب على غير دين فأعطاك هذا الدين دين دين الإسلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور من قبل رب العالمين أما ما ضل صاحبكم وما غوا الضلال هو ما كانوا عليهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضال وإنما هم هم الدالون ما زاغ البصر وما طغى يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كمثال طبعا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بحول الله عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى ورأى فيها ما رأى ورأى الوانها وغشها ما غشى ورأى النبيقها كقليل ورعى ورقها كآدان الفيلة ورق وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صريفة الأقلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يعني يدخلوا إليه سبعون ألف ملكين ثم لا يعودون إلى يوم القيامة هنا ماذا غلب الصور ومع يعني هنا أمور حقيقية رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزك القرآن الكريم هذه نعود إلى هذه الأمور إن شاء الله سبحانه وتعالى سمة لمسألة الإسرائي والمعراج في الدرس المقبل بحول الله نسال الله لنا ولكم التوفيق والهداية وأن يزيد إيماننا إيمانا وإسلامنا إسلاما وأخلاقنا أخلاقا وتتبتنا تثبتا إنه ولذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين